حزب الأخفاء للإمام القطب سيدنا أبل حسن الشعزلي قد سأصره بسم الله الرحمن الرحيم احتجابت بنور الله القديم الكامل وتحصنت بحسن الله القوي الشامل ورميت من بغى علي بسهم الله وسيفه القاتل اللهم يا غالبا على أمره ويا قائما فوق خلقه ويا حائلا مرى وقلبه، كل بيني وبين الشيطان منزغيه، وبين من لا طاقة إيبه من خالقك أجمعين. الله أمكث عني لسنتهم، باول الأيديهم، ورجلهم، وربض على قلوبهم، وجعل بيني وبينهم ستن من نور عظمتك، وإعجاب من قوتك، وجن من سلطانك. إنك حي قادر مقتدر قاهر. اللهم اغشي عني أبصار الأشرار والظلمتي حتى لا أباني بأبصارهم يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لي للأبصار بسم الله كافى يا إنصاد بسم الله كَمَا إِنَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ السماء بِهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ فَأَصْبَحَ شِيمًا تَدْرُوهُ الْرِيَاحِ هو الله الذي إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم يوم الآزفة إذ القلوب لدى لحناجر كاظمين مال الظالمين من عميم ولا شفيع يضاع ألمت نفس ما أحورت فلا أقسم بالكنس الجبال الكنس والليل داعس عسوى الصبح إذا تنفس صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق شاهت الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعاميت الأبصار وكلت الألسن جعلت خيرهم بين أعينهم شرهم تحت أقدامهم خاتم سليمان بين أكتافهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحقك فَيَأْيَنْتَادْ أسيك فيك أوم الله وهو سميع عليم أسيك فيك الله وهو سميع عليم أسيك فيك الله وهو إِنَّ الَّذِي <سؤال> أَنزَلَ <سؤال> الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ إِنَّ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ إِنَّ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فاسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم بل هو قرآن مجيد فيه لوحي محفوظ اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي ومن أمامي ومن ظاهري ومن باطني ومن بعضي ومن كل وحل بيني وبين ما يحول بيني وبينك يا الله يا الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما